بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م يس الناس ان يدركوا ان وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ام حال في الذين يغملون السيئات اي يسبقون ساء ما يحكم من كان يعظو لقضاء الله فان اجل الله وهو ومن فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وین ال حاتِلَكَفكَ في رَ غَنهُم سَافلَُكَفكَ في رَعَنهُم سَآاتِهِم وَل لذَّ حَكَان وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ يَوْمَ يُرْجَعُونَ نُبَوِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُخْلِصَنَّ لَهُمْ فِي وَمِنَ الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب لَسِقَ عَذَابَ اللَّهِ وَلَئِنْ ذَاقَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَخُولُنَّ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَخُولُنَّ مَا إِنَّ مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا يَعْلَمُ مَا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 ولا يحملن اثقالهم واثقالهم وما اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُ طُوفَانٌ وَهُمْ ظَالِمُونَ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 و انت تعلمون ان ما تعبدون من دون الله اوثان وتفلكون ابكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملك لكم رزقا فبتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وَمَا عَلَّهُ وَسْوَلَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ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 الله من وله ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فمَا كََ جَوَابَ قَْمِهِ إِلَّأَوْ قَلُ قُ تُلُورُهُ أَوْ حَرْرحَقهُ فَآن جَ الهُ مِنَ ن إَِّ فِيذَلِكَ ل آيكِ لِقَومِ وقال انما اتخذتم من دون الله اوزانا موزت بینكم في الحياة الدنيا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَمَا لكم من میں نے لہل ان اسحاق ويعقوب وجعلنا في وسیا النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه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 جل میل پو مل م وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُغْبِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا فأن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تقف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجِزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً جِنْسًا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبِصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَالِ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ وساب بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا مسابقي تقولن اخرنا بذنب به فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم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 نَسْو وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَلَقَّى اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ اُتْلُ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 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزلنا إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب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 وَمَا كُنْتَ تَثْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُفُهُ بِيَمِينِكِ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبِطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ في صدور الذين وقالوا لولاء انزل عليه ايات من ربه میو اولم زل نل گلک ل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 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعِدُّونَ لَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ وَلَا يَأثًا يَ النَّنَ بَوتَّتَون وَهُوَم ل يَشعُون يَستَدِلونَكَ بِالعَذاَابِ وَإِنَّ جَهَلَّ مَ لَمُحفَةُ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوكُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنَّ يَا فَحْبُدُول كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُوَى أَنَّهُمْ تَجْرِي رُفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَانِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَأَيِّنْ بَة الَّ تَحمِ رز وَهَ الله يوبُه وَإاب وَوهو السَّمعَ وَل إِن سَأتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَكُونُوا لَنَا خَصَاصًا فَإِنَّ ناری نزّل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَهُ يُنَزِّلُ اللَّهُ الْغَيْثَ وَنَحْنُ مُنْتَظِرُونَ قُلِ الْحَمْدُ لله بل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 فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْبُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُونَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم ممن ول للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله نمع المحسنين